فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وقرتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون